الموقع الرسمي ل ف ض ي <تصفيق> ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده د ل ح م ل ل الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعدده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات خلق وتفضل أرسل رسوله لمن أنزل أنكر بجوده هو وعدده به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 ومتتالي آ ل ا ئ ه لا نحصي بذلك س ن ا ء على ربنا هو كما أ ث ن ى على نفسه و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المرتضى ورسول الله المجتبى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله ت أ م ل ت ط و ي ل ة وتساءلت كثيرا ع ما الذي دهى امتنا وما الذي أ ص ا ب المسلمين في أ ن ح ا ء العالم ثم استمعت بعد ذلك إ ل ى إ ج ا ب ا ت م ت ع د د ة و إ ل ى أ ق و ا ل ك ث ي ر ة بعضهم يرجح ان الصراع ص ر ا ح مصالح حتى ولو كان ذلك في دارفور و أ ن هنالك يورانيوم في دارفور يجعل القوى ا ل أ ج ن ب ي ة ت ت ك ا ل ب على ديار المسلمين ثم استمعت أ ح ي ا ن ا إ ل ى بعض التحليلات التي تقول أ ن الصراع بيننا وبين الغرب صراع ع ق ي د ة ودين وتباين ا ي د و ل و ج ي ا ت ف إ م ا أ ن تسود ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م و إ م ا أ ن تسود ح ض ا ر ة الغرب ا ل م ا د ي ة التي تؤدي ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الهلاك والضياع ثم استمعت إ ل ى بعض التحليلات ا ل أ خ ر ى ولكنني لم أ ج د في كل هذه التحليلات تحليلا أ ش ب ع غليلي وأشبع نفسي وروى غليلي إ ل ا تحليلا واحدا إ ن ه تحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذه التحليلات تتساقط إ ن ي أ ر ي د تحليلا يمس الواقع ويضع يده على الداء ثم يشير إ ل ى الدواء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 قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة القتال هذا التحليل يجعل أ س ب ا ب تكالب الكفار على المسلمين ضعف المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة في داخلها د ان ر ر ف و ا ل إ ن س ا ن في دارفور والذي يسمى بالجنجويد و ا ل ح ك و م ة ومن فيها كلهم يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ولكنها لم تتنزل على أ ر ض الواقع لم يرعوا للدم ح ر م ة ولا للمسلم م ك ا ن ة ولذلك إ ذ ا ما تق اذا من شاطرت المجتمعات وتشتت ت بداخلها وتكالب الناس على الدنيا المناصب ا ل ث ر و ة ا ل س ل ط ة كل الذي يقال التهميش ا ل ث ر و ة ا ل س ل ط ة وهل هذا أ ج ل من دم امرئ مسلم واحد أ و ا م ر أ ة متشرده و ا ح د ة في دارفور أ و طفل ا ل ر د ي ع لا يستطيع ان يعيش ح ي ا ة آ م ن ة كما يعيشه أ ب ن ا ء المسلمين في ب ق ي ة الدنيا إ ن ا ل ق ض ي ة شخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ و ج ز ع ب ا ر ة و أ ب ل غ بيان و أ ف ص ح كلام و أ و ض ح ح ج ة صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم في ذلك مبينا إ ذ ا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم هذا الداء حتى ترجعوا إ ل ى دينكم وهذا الدواء إ ن ه تشخيص لواقع العالم وليس لواقع السودان لواقع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ت ر ا م ي ة ا ل أ م ط ا ف ك ث ي ر ة ا ل أ ع د ا د ا ل أ م ه ا ل ه ا ئ ل ة في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي المغرب وفي الشام وفي إ ف ر ي ق ي ا وفي أ و ر و ب ا وفي أ م ر ي ك ا نشخصها صلى الله عليه وسلم ويربط بين بيع الكسر, الكسر في السوق وبين تسلط الكفار علينا يا سبحان الله إ ذ ا كسروا التجار ا ل في أ س ق إ ذ السلع كسر ا في ا ل أ س و ا ق تتسلط علينا أ م ر ي ك ا والاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ما ا ل ع ل ا ق ة لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة ورضيتم بالزرع أ ي الدنيا واخذتم أ ذ ن ا ب البقر أ ي الدنيا سلط الله عليكم ذ ل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم والحديث الثالث في تحليل ا ل أ ح د ا ث يقول صلى الله عليه وسلم مبين ا ما ترك قوم الجهاد إ ل ا ذلوا انه عدم ا ل أ خ ذ بالدين بالكليه عدم التخطيط عدم ا ل إ ع د ا د عدم الجهاد الصادق عدم تماسك المجتمعات إ ن أ م ت ن ا تعاني واقعا أ ل ي م ا في جميع أ ن ح ا ء الدنيا و إ ن التحليل الصحيح أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على مدار تاريخها لماذا اجتاح التتار بغداد في يوم من ا ل أ ي ا م السبب هو ذات السبب في عصرنا لماذا اجتاحت أ م ر ي ك ا بغداد هو بذات ا ل أ س ب ا ب اختلفت ا ل أ ج ي ا ل واختلفت ا ل أ ز م ن ة واختلفت الشخوص والذوات من ا ل م ع ت ض د إ ل ى صدام ولكن هي ذ الشخوص ت ا اختلفت وال وال وال وال وبغداد هي بغداد ولكنها أ ص ب ح ت بغداد بعمارات ش ا ه ق ة وبنايات ف خ م ة إ ذ ا ا ل ق ض ي ة ل م تخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخص لنا الواقع لماذا يتسلط الكفار على ديار المسلمين إ ن هذا يحتاج إ ل ى إ ج ا ب ة ك ب ي ر ة ولكنني أ ج م ل ه ا في أ م ر ي ن أ س ا س ي ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل ضعف ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ م ر الثاني ضعف ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ذ ا عاش المسلمون كايد و ا ح د ة إ ن دارفور سيدخل فيها الكفار بسبب بعض أ ب ن ا ئ ه ا الذين تدخلا دوليا يريدون تدخل سمعتهم في بعض الفضائيات يقولون نحن مع تدوير القضيه ة اتاتي ي سبحان الله أ أ ت بالكفار وترضى بهم إ ن ن ا وبعض هؤلاء الذين يحملون السلاح لو كنا يدا و ا ح د ة نعيش دين ا ل إ س ل ا م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 يبين الله آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون إذن الوحدة اذا ل الإسلامية و ح د ة إ ت ف ك ت المجتمع يتسلط الاعداء ويطمع فيهم بل يستعين ا ل أ ع د ا ء ببعض المسلمين لضرب مسلمين آ خ ر ي ن في العراق في أ ف غ ا ن س ت ا ن دخلت أ م ر ي ك ا تحت ظلال رايات تحالف الشمال و أ س ق ط و ا ح ك و م ة طالبان وتكرر السيناريو في بغداد انطلقت الطائرات من د ويتكرر ل ل إ س ا م ة و ن ط ل ق القواعد بلدان و عربية من ي ت السيناريو في السودان و إ ن ا ل س ي ن ا المقبل ا ر ي و هو ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة المملكة العربية السعودية تقسيم المملكة إلى ثلاث دول وتقسيم س ثلاث ا ا إلى دول ل د و ن إلى ل ث ا ث دول بيد يجدوا لو طمعوا لم المسلمين لما ذلك بعض في من؟ إنهم لو لم يجدوا بعض المسلمين معهم لما طمعوا في ذلك إن ك ر ز ا ي يمكن أن يتكرر أن في السودان و إ ن علاوي يمكن أ ن يتكرر في السودان بعض الذين في ظل المجتمع الكبير لا يجد مكانه ولكن إ ذ ا انفرد سيجد مكانه هل كان يمكن لكرزاي أ و لعلاوي أ ن يحكم العراق و أ ن يكون رئيس ا و ز ر ا ء في سبيل ذلك باع القيم وسمح ل ل أ ج ن ب ي أ ن يمكث وتعاون معه بل هنالك تعاون لوجستي استخباراتي وتعاون, وتعاون مادي لماذا لم يتساءل هؤلاء ايحبنا هؤلاء نحن زنوج لماذا يحبوننا لماذا, يحت... لماذا امريكا تتعامل معهم وتقويهم إنها ان لها مصالح إ ن ه ا تريد أ ن تقضي عليهم جميعا حتى جوجل ن ر أ م ر ي ك ا لا تحبه ولا تريده ولكنها لكل م ر ح ل ة لها رجل وفي كل م ر ح ل ة لما تنتهي من رجل ا ل م ر ح ل ة تذبح بغير ا ل ر ح م ة ثم تولي غيرها إ ن ه ا تريد مصلحتها فقط أ م ا نحن ف إ ذ ا ضعف إ ي م ا ن ن ا إ ذ ا ضعف إ ي م ا ن ن ا وابتعدنا عن ديننا كان الذل أ و ل م يقل ربنا ذلك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م ان ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أ و ل م يقل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أ و ل م يقل أ ن هذا حق عليه ولكن لم ينصرنا وعده لا يتخلف تخلف ا ل إ ي م ا ن في قلوبنا وفي صدورنا أ و ل م يقل ربنا سبحانه وتعالى إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و إ ذ ا أ ر ا د الله بقوم س و ء فلا مرد له و م ع لهم من دونه من وال أ و ل م يقل ربنا ذلك أ ن التغيير ي ب د أ من الفرد المعتز بدينه الذي له فاعليه ة أ ي لقد ذهبت إ ل ى بعض مناطق جبال ا ل ن و ب ة ا ل ن ا ئ ي ة ا ل ب ع ي د ة جدا وكنت أ ز ع م أ ن ي وصلت ل أ ب ل غ ا ل د ع و ة إ ل ى بعض إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل تلك المناطق فهالني ما ر أ ي ت من منظمات ك ن س ي ة تعمل بجد ونشاط و أ ن ا من ك ث ر ة الباعوض ومن ك ث ر ة الناموس كنت أ ر ق د داخل ا ل س ي ا ر ة داخل ا ل ع ر ب ة تغلق علي و ن ر ق د من ك ث ر ة الذباب وهم يرقدون في العراء يبلغون ر س ا ل ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل ب ا ط ل ة ولكن سبحان الله هذا الدين لو عجزت الحكومات عن حمايته و ت س ا ق ط وتقاعس ا ل أ ف ر ا د عن الدفاع عنه ف إ ن الله يدافع عنه ويحمي دينه وينصر كتابه ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو يشاء الله يشاء ل ك ن ت ص ر م ن ه م و ل ك ن ل ي ب ل و ن ان ا ل ن ب س ي ق و ل ذ ل ك ف ي ت ل ك ا ل م ن ط س يقولون ان الناس يقولون ان ا ن س ي ة ا ل ت ي تتخصص ف ي ت ن ص ي ر أ ب ن ا ء ا ل م س ل م ي ن ف ق ط ا ل أ ط ف ا ل ل و ن ا ل ي ق و أ و ن ان ا ي ق و ل ن ان ا ل ن ا ي ر ق ل ت ن ن الناس ي ق و ن ان الناس ي ق و ن ان الناس ي ان ي ق و ل ل ن ي ق و ل ان ل ن ا س ل ان ا ن ا س ي ق و ل و ان ا ن ا س يقولون ان ا ا س ي ق ن ان الناس ي ن ا ل ن ا س ي ا ل ن ا س ي ق و ل ا ل ف ق ط ذهبت إ ل ى ق ر ي ة فوجدت بعض أ ب ن ا ء المسلمين يلبسون الصليب س أ ل ت عن اسمه فقال محمد وعن اسم أ ب ي ه قال عبد الله س أ ل ت هذا قال إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي ه قال عبد الرحمن كلمنا اهليهم لماذا تفعلون ذلك قالوا نحن عندنا أ ب ن ا ء ولكن ما عندنا طريقه ل أ ك ل ه م ولا شربهم ولا كسوتهم ولا تعليمهم وهؤلاء يقومون بذلك كله الدواء والكساء والغذاء والتعليم كل ذلك قائم وذهبت إ ل ى ق ر ي ة فوجدت فيها رجلا يقول لي اسمع أ ن ا مسلم و أ ن ا شيخ هذه ا ل ق ر ي ة و أ ن ا العمده اتى النصارى ف أ ق ا م و ا ك ن ي س ة داخل ا ل ق ر ي ة ولقد قمت ب إ ح ر ا ق ه ا و أ ت و ن ي بجرارات جندرانات م ل ي ئ ة بالسكر والزيت والدخيط فقلت لهم لا أ ب ي ع ديني بدنياي والله رجل لو ر أ ي ت ه ما تشتريه ب ي و لا ح ب ل ك ن س ب ح ا ن الايمان ل ه ل إ ي م ل أ ه عنده اعتزاز قال ا ل ق ر ي ة دي فيها نصارى فيها نحن والوثنيين النصارى ما في الوثنيين ك ا ن خلونا نقنعه ل أ ن ه ما عندهم خ ل ف ي ة بندخل فيه اعداد ك ب ي ر ة في الدين و أ ن ا حاكمهم كله وقال لي ونحن على الوثنيين بنقدر لكن على النصارى بنقدر هذه المناطق ما أين, أين, اين نحن أ ي ن نحن أ ص ح ا ب ا ل ر س ا ل ة يا من نتشدق بالدين يا و... ونحن من نتفاخر ب ا ل إ س ل ا م من نتعالى به من نتكلم به أ ي ن عطاؤنا ذهبت أ ب ح ث ب عن منظمه اس او اس هذه أ ي ن هي ن ش أ ت ا ل م ن ظ م ة قبل خمسين س ن ة و ن ش أ ت هذه ا ل م ن ظ م ة في أ ل م ا ن ي ا من أ ي ن ت أ ت ي هذه ا ل م ن ظ م ة بدعم من الحكومات ا ل أ و ر و ب ي ة بلجيكا والنمسا و أ ل م ا ن ي ا وبعض الدول ا ل أ و ر و ب ي ة الغريب أ ن ه ن ا ك ا م ر أ ة ن م س ا و ي ة تدفع اشتراك شهري ل م ن ظ م ة SOS قيمته ميه دولار قالوا آ خ ر م ر ة دفعت كانت قد أ ت م ت أ ر ب ع ي ن س ن ة أربعين سنة تدفع م ي ة دولار شهريا لم تكل ولم تمل أ ن ا والله ما استغربت في ا ل أ ر ب ع ي ن دولار الشهريه ولكن استغربت في هذه ا ل م د ة ا ل ط و ي ل ة وهذا الجلد وهذا الصبر في الباطل أ ر ب ع ي ن س ن ة الان ممكن يتحمس بعض الناس بعد ا ل خ ط ب ة يقول أ ن ا موظف ب س ك ي ن ولكن سوف أ ع ط ي ا ل م ن ظ م ة ا ل ف ل ا ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي تعمل في مناطق م د ا ف ع ة ا ل ت ن ص ي ر سوف أ ع ط ي ه ا عشرين الف شهريه سوف يستمر لمده س ن ة ولكن ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة يقول خلاص الله يتقبل ا ل ف ا ت ه ه شوفوا زول ثاني ا ل أ و ل ا د كتروا ل م و ا ع ل ي ش خ و ا ن شوفوا ز ر تاني يقول أ ر ب ع ي ن س ن ة ا م ر أ ة أ ل م ا ن ي ة دفعت تبرع للمنظمه ة ثلاثة مليون دولار دي دي لأفراد الحكومات ل دي و بس خ ثلاثه ة لمنظمة مليون ميتين موظف ألماني دولار اللي لجيت جبال بيدفع النوبة أنا SOS ا مليون خ ت ط ا ا ع شهري من م م ر ت ت ب ا و ظ ف ن نحن لن ن مختطاع مر... دا شهري ك مستميل دولار ا الخطبة السمحة لنسمع د ي في ل ج ا م وننفضه ن ج د مع ا ل ب ع د ة نسمع خ ق ب ة س ل ح ة لكن ماذا ي... ما يريك عندنا عطاء ماذا يريك عندنا جور هذا إ ش ك ا ل كبير جدا لذلك أ ق و ل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ا ل إ ي م ا ن هو الذي ينصر المجتمعات ل أ ن المجتمعات تنتصر ب ق و ة الله وبمدد الله وبعون الله وبتوفيق الله و ب ق و ة الله ا ل ق ا ه ر ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولكن جعل ا للم... للكافرين ه ل ل على المؤمنين سبيلا ا ل آ ن الكافرين وجدوا إ ل ى ديارنا س ب ي ل ليس في السودان فقط في كل العالم وليس ب الانزال ض ر ر و ي ل إ العسكري أ خ ط ر من ذلك ا ل إ ن ز ا ل الثقافي و أ خ ط ر من ذلك الاختراق الفكري و أ خ ط ر من ذلك الدمار ا ل أ خ ل ا ق ي و ا ل ق ي م الذي يحدثونه في مجتمعاتنا إ ذ ا قال الناس سوف ت أ ت ي أ و ر و ب ا في الاتحاد الاوروبي إ ل ى دارفور قام الناس في شكل مظاهرات أ م ا إ ذ ا ل ب س ل ب ن ا ت ا ل م ت ع ر ي وخرجت البنت وعادت يعني كيفما تشاء وضيع الشباب أ و ق ا ت ه م و أ ص ب ح الجنس الجنس و ا ل ش ه و ة تسيطر على عقولهم و أ ف ك ا ر ه م ووجدانهم وكانوا بغير أ ه د ا ف ولا رشاد لا يحتاج أ ح د هذا أ خ ط ر أ ن و ا ع ا ل إ ن ز ا ل هذا أ خ ط ر أ ن و ا ع التدخل إ ن ه تدخل بذات مفهوم الاحتلال إ ن ه تدخل ولكنه ثقافي وقيمي و أ خ ل ا ق ي وفكري موجود في ديارنا في مناهجنا في طرائق تفكيرنا حتى في أ ن م ا ط الديكور داخل البيوت لا تخلو من التاثر أ ث ر ب ل الغربي التعلق بالحياة وسرعة إيقاع الحياة المادية ن م م ط إيقاع وسرعة هي ت أ ة بالنمط الغربي لذلك أقول أيها الأحبة إن الذي كل العالم أيها أنحاء دارفور وفي يحدث في إن و إ ن المتوقع كله والله لا يخرج من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة التي تشخص ا ل ق ض ي ة ب أ ن ترجعنا إ ل ى ديننا من أ ج ل أ ن نكون أ م ه ذات أ ه د ا ف وذات ر س ا ل ة وذات عطاء وذات ت ض ح ي ة أ ي ه ا الاحبه إ ن ق ض ي ة دارفور أ ز ع ج ت ن ي حتى و أ ن ا خارج السودان ل أ ن ه ما من ص ح ي ف ة ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي أ و بالعربي إ ل ا وهي تتكلم عن دارفور وما من ق ن ا ة ف ض ا ئ ي ة وما ذهبت إ ل ى مكان في ج ا م ع ة من الجامعات حتى في الإذاعة الا إ ذ ع ة إلا و س أ ل و ن ي عن دارفور ما دارفور قلت لهم ا ل آل آ ن ت س أ ل و ن عن دارفور بعد أ ن كانت أ ن تضيع السبب نحن و أ ن ت م أ ن ت م لم تسمعوا عن دارفور إ ل ا بعد أ ن أ ت ى كولم باول وكوفي عنان الى دارفور وصارت بغره س ا خ ن ة في ا ل إ ع ل ا م لولا ذلك لما سمعتم عنها أ ي ن ا ل ع ل ا ق ة التي بيننا وبينكم أ ي ن إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة أ ي ن الدين و أ ي ن القيم التي تربط بيننا وبينكم والله قال بعضهم ه م على د ر ج ة ع ا ل ي ة في تلك المجتمعات قالوا والله نحن على تقصير إلى من الدول ا ل إ س ل ا م ي ة طيب توجد م أ س ا ة ويراد أ ن تحصم المليشيات أ ل ي س ب أ و ل ى أ ن ت خ و م بذلك ج ا م ع ة الدول أ و د و ل ة من الدول ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ر ب ي ة لماذا يثق الناس في ج ح ر الضب حتى ولو دخلوا ج ح ر ضب خالب لدخلتموه ه ذ و ا اليهود والنصارى كان فمن نحن لا نثق في بعضنا نثق في مقدرات أ م ر ي ك ا والاتحاد ا ل أ و ر و ب ي و ا ن ج ل ت ر ى التي لما حكمت السودان في يوم من ا ل أ ي ا م ما حكمت دارفور فتريد أ ن تعيد استعمارا جديدا وتاتي الى دارفور من جديد يا أ م ة ا ل إ س ل ا م م ا ا ل ذ ي يحدث في دارفور حتى ولو وجدت أ خ ط ا ء من كل ا ل أ ط ر ا ف أ ن س ي ت كل ا ل أ ط ر ا ف أ ن ه ا م س ل م ة ا ل ج ن د و ي د أ ص و ل ه م ع ر ب ي ة وبعض القبائل ا ل إ ف ر ي ق ي ة ا ل ز ن ج ي ة يقال أ ن هنالك تطهير عرقي ولكن هل هذا تبادل إ ل ى ا ل أ ذ ا ن أ م ر ي ك ا معلوماتها ض ع ي ف ة في العالم و أ ج ه ز ة استخبارات أ م ر ي ك ا غير ف ا ع ل ة وكذلك م ج ل س ا ل أ م ن وكذلك ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة وكذلك كوفي انان وكذلك الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي أ ن ا أ و ل د اقول لهم لعلكم لم تسمعوا عن فلسطين ل ع ل أ م ر ي ك ا لم تسمعوا عن فلسطين معلوماتهم ض ع ي ف ة و أ استخبارات ج ن ا س ت خ يجب ان ا ك و ن هناك ا ش خ ي ر ف ا ع ل ة و ا ل إ ع ل ا م ل ا ي ن ق ل لعلهم لم ي ع ر ف و ا ا ل ت ط ه ي ر ا ل ذ ي ي د و ر في ف ل س ط ي ن و ف يكون هناك ا ل ع ا ل م م ب ان م ك و ن هناك اشخاص ي ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ يجب ا ر ف و ر ه ن ا ل اشخاص يجب ان ي و ن ه ا ل ا ش ك ا ص يجب ان ي ن ا ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ يجب ان يكون هناك اشخاص ل ل ب ل د ة مسلمة على م د ا ص ستين س ن ة ستين سنة من ثمان ي واربعين إ ل ى يومنا هذا يحصل تطهير يومي ب آ ل ي ا ت أ ث ق ل و ب ط ر ي ق ة أ س و أ وبدمار أ ك ب ر لكن أ م ر ي ك ا لا تريد أ ن ترى إ ل ا سوءات المسلمين حتى ولو وجد ذلك يمنع قتل الدم المسلم لو كان إ ف ر ي ق ي ا أ و زنجيا أ و عربيا أ و إ ن ج ل ي ز ي ا يمنع قتل الدم الحرام إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث زنا بعد إ ح ص ا ن وكفر بعد إ ي م ا ن والنفس بالنفس وحتى النفس بالنفس لا يترك ل ع ا م ة الناس أ ن ي أ خ ذ و ا الثارات لنرجع الى هذه الفوضى إلى ت د خ ل إ س ل ا م ي س ر ي ع إ س ل ا م ي ي ق و ل أ ن ا ل د م ح ر ا م ي ر ع ى إ ن أ ك و ن ا ل ع ر ا ن ي ك و ا ل ا ع ت ر ا ن يكون ا ل ا ع ت ر ا يكون ا ل ا ع ت ر ف ب ا ي ل ا ت ف ا ي و ن ا ل ا ع ت ر ف ب ا ي ك و ا ل ت ف ب ا ي و ن الاعتراف ب ا ي ك و الاعتراف ب ا ي ن ا ل ا ع ت م ا ف ا ي الاعتراف ب ا ي ك الاعتراف ب ي ك ن ا ا ع ت ر ا بان ي ك ن ا ل ا ع ت ر ا ا ن ي ك و ا ل م ع ت ر ا ا ي ك و ا ل م ع ت ر ا ا ي ك و ل ا ع ي ك و ل ا ر ا ي ك و ل ا ر ا ي ك و ل ا ع ت ر ا و ل ا ي س ل م ه بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر أ خ ا ه المسلم ا ت د خ ل إ س ل ا م ي يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يقول المؤمن أ خ و المؤمن والمؤمن م ر ا ة المؤمن يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نريد هذا التدخل بحوارات م ب ا ش ر ة بغير أ ج ن د ه لاني يا إ خ و ا ن على يقين إ ذ ا جلس الناس تحاور ماذا تريد هل يقول هؤلاء ل يقول ه الذين يحملون السلاح في دارفور أ ن ه م يريدون تقرير م ص ي ر كما فعل في, في الجنوب لماذا أ ي و ج د تهميش والله السودان معظمه مهمش ا ب د أ بعد ا ل ج ي ل ه الى دنقره على على على بغرب النيل وشرقه لن تجد إ ل ا التهمش كم ا م ر أ ة أ ن ا ر أ ي ت ب أ م عيني مره ة امرأة المناطق في تلك على وشك الوضوء لا توجد مستشفى ق ر ي ب ة إ ل ا شندي والله لما أ ت و ا البنطل الا أ ن السودانيين فيهم ر ح م ة ا ل ب ن ط ن لو وقفت لماتت ربما جئنا وقلنا لهم هذه ا م ر أ ة أ خ ذ ن ا ه ا من الطريق لا نعرف ش ي ء ا ونحن ج ئ ن من الخرطوم و م ع ش ي ن وقفنا و, و... م ع ش ي ن م ن ط ق ة ب ع ي د ة ي ع ن ي م ن ط ق ت ن ا ا ل م ع ش ي ن نتكلم فيها دعواتهم مشينا ل ي ن ا مرضى تموت م ن ط ق ة غ ر ي ب ة ي أ خ ذ د م ع ش ي ن ساعتين ساعتين شنس ا ل ب ن ط و ن وفي ا ل ب ن ط ن حنسنا الناس حتى ن ودينا المردشندي يا اخوان التهميش ما في وين وين ما في تهميش السودان كله مهمش لكن يا إ خ و ا ن هل يمكن أ ن يستفيد ا ل أ ع د ا ء منا ن ا ل آ ن ا ل أ ع د ا ء تملكوا العالم ا ل إ س ل ا م ي وسيطروا عليه تماما بسبب ضعف إ ي م ا ن ه م وعدم التجائهم إ ل ى ربهم والخلل في عقيدتهم وعدم ا س ت ق ا م ة ا ل أ س ر وعدم انضباط الفرد في نفسه وعدم تفسير ا ل ق د و ة ا ل ص ا ل ح ة كل هذه المعدومات التي تحدثت عنها أ ض ف إ ل ي ه ا و ل ا ت ن ا ز ع و ا فتفشلوا ت و ذ ه ب ر يحكم ان يكون يهود الشعوبيه ة ا يكون يهود ا ل ق و م ي ا ت سقطت ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بسبب ا ل ش ع و ب ي ة و ا ل ق و م ي ة ا ل ق و م ي ة ا ل ط و ر ا ن ي ة ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة ا ل ق و م ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق و م ي ة القوميه ضيعتنا يا ناس ما عندنا ق ب ي ل ة ما عندنا انتماء إ ل ا أ ن ن ا مسلمون أ ل ا يكفي الا يكفي أ ه ل السودان في شرقه وغربه وشماله وحتى جنوبه فيه مسلمين والله نحبهم ونحترمهم ونرعى لهم ق ر م ت ه ويا أ ه ل غرب السودان ما الذي أ ص ا ب ن ا ما الذي دهانا المسلم أ خ و المسلم المسلم أ خ و المسلم والله أ ن ا ما أ ت ص و ر ما أ ت ص و ر مسلم يقتل مسلم ما أ ت ص و ر هذا اليهود يقتلون الفلسطيني الفلسطينيين والفلسطينيات ا ل أ ط ف ا ل والكبار الشباب يقتلونهم هذا واضح التباين واضح ما الذي يحصل في دارفور اسمحوا لي أ ن أ ق و ل ش ي ء ق ض ي ة دارفور غ ا م ض ة ملف دارفور أ ن ا في تقديري شخص عامل في ا ل س ا ح ة موجود في、الساحة. اريد ل س ا ح ة أ معلومات ق ض ي ة دارفور ب ا ل ن س ب ة لي غ ا م ض ة حتى ا ل ح ك و م ة ينبغي أ ن تبرز في ا ل إ ع ل ا م الحقائق ولو حصل شيء بيد ا ل ح ك و م ة من الجنجويل عليها أ ن تعترف و أ ن تجلس مع هؤلاء تحت مظله الاسلام ي م زالت قضية غامضة حتى مطالب قضية المتمردين ومعقدة واضحة يريدون حتى غير ماذا دارفور م براها ه و سيستطيع يدير بعضهم أن د ر ر العرق ف و بهذا التبايل ا و و الطويل يريدون ج د الكبير ماذا هل يمكن لا. ماذا يريدون؟ يريدون ق س م ة في ا ل س ر ع ة و ا ل س ل ط ة م ح د د ة من البترول من ا ل أ م و ا ل من ك ت ب يريدون تنميه دارفور و إ ع م ا ر ه ا ما هي المطالب وهل هذه كله ما حصل هل هذا سبب كاف ل أ ن يحمل السلاح ضد م س ل م ي ن حتى ولو كان ش ر ط ي الشرطي المسكين أ و الجندي المسكين حيجيك زول عنده أ س ر ة عنده أ ط ف ا ل في المدارس عنده أ م ه عنده أ ب و ه ج ل د ي شغال ب ي أ خ ذ مرتبع الموضوع دا حيقتل ك ل م ت اسر و و و وتيتم اطفال والعكس إ ذ ا قتلوا ممن يحملون السلاح في دارفور من إ خ و ا ن ن ا من المسلمين هذه ا ل ق ض ي قضية ش ا ئ ك ة و غ ا م ض ة و م ع ق د ة وامل أ ن ت أ خ ذ اعتناء منا ك أ ف ر ا د نتحرك نحرك ا ل أ ج ه ز ة نحرك ا ل ح ك و م ة نحرك العقلاء تتحرك ه ي ئ ة علماء السودان وعندها ا ل أ د ل ة أ د ل ة ق ر آ ن ي ة أ د ل ة ش ر ع ي ة تقول من أ ع ا ن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أ ع ا ن على قتل امرئ مسلم لقي الله ومكتوب بين عينيه آ ي س من ر ح م ة الله ولو بشطر ك ل م ة من أ ع ا ن بنصف ك ل م ة على قتل مسلم ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة مكتوب بين عينيه آ ي س من ر ح م ة الله بشطر ك ل م ة ليس بيد ولا بشطر ك ل م ة نصف ك ل م ة أ ع ن ت مسلم على أ ن ي ق ت ل و م س ل م ة ت أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة مكتوب ا بين عينيك آ ي س من ر ح م ة الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لا حول قال م س ل م ة ما قال ز ن ج ي إ ف ر ي ق ي عربي مسلاتي فوراوي زغاوي شايكي مسلم مسلم أ م ر ي ك ي من ش أ اليهود م أسلم يقتل ل ش ط ر ك ل م ة إ ذ ا أعنت, اعنت عليه ل قال ي ت ل الله قال ه مكتوب من رحمة عينيك بين أيسا صلى الله عليه وسلم بعد أ ن طاف بالبيت الحرام ا ل ك ع ب ة قال ما أ ش ر ف ك وما أ ك ر م ك وما أ ط ي ب ك و أ ط ي ب ريحك ولكن المسلم أ ع ظ م عند الله حرمه منك ماله ودمه وعرضه و أ ن لا يظن به إ ل ا خيرا قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند النساء والصحاء الالباني أ ل ب ن ي ز و ا الدنيا الدنيا كلها ل أ س ر ه أحب إلى الله م سفك الدم الحرام خ ي بغير نفس أو فساد في قال قتل تعالى نفسا فساد الأرض ومن أو نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن أ ح ي ا ه ا فكانما أ ح ي ا الناس جميعا زوال ا ل د ن ي ة ب أ س ر ه ا أ ه و ن عند الله من سفك الدم الحرام بل قال صلى الله عليه وسلم لو أ ن أ ه ل السماوات ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ه ل ا ل أ ر ض تمال اي اتفقوا فقط اتفقوا على قتل امرئ مسلم واحد واحد أ ك ب ه م الله على وجوه ه م و م ا ل ق ي ا م ة ولا يبالي بل ملايكه وبين ا س ا ل أ ر ض جميعا يجيبون كبوب في ا ل نار كلهم على و ش ه ن عشان نفر واحد كله اشترقوا في قتله و أ ح ي ا ن ا أ س ا ئ ل نفسي يا ترى بعدم تدخلنا ونحن عاجزون هل نساهل في القتل الذي يحدث في دارفور هذا والله يا إ خ و ا ن ما وجدت نفسي في م س أ ل ة ع ا ج ز ة عن التفكير والبيان كمثل هذه ا ل ق ض ي ة التي أ ر ق ت ن ا و أ ز ع ج ت ن ا و أ ق ل ق ت ن ا و مض أ ق ض ت مضاجعنا ن ب ت ه ي الى الله العزيز العظيم القوي المتين أ ن يجمع صف المسلمين و أ ن يوحد كلمتهم و أ ن يرد أ ع د ا ء ه م و أ ن يخزي أ ع د ا ء ن ا يا رب العالمين اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا يا رب العالمين و أ ص ل ح ذات بيننا اللهم اصلح بيننا وبين إ خ و ا ن ن ا في دارفور اللهم اصلح بين ا ل ح ك و م ة وبين المحامي السلاح في دارفور اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين اللهم إ ن الدماء التي يسفكها الكفار كثيره كفانا دماء يسفك بعضنا ب ع ض دماء بعض يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين احقن دماء المسلمين إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الله على آله نبينا محمد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ي ه ا المسلمون المسلم في عصرنا يعاني ق ل ة ا ل ف ا ع ل ي ة وضعف الانتماء ل ل أ م ة وذلك سبب كل النكسات دخل التتار بغداد ل أ ن ا ل أ م ة كانت م م ز ق ة ف ا ل و ح د ة ا ل ا س ل ا م ي ة ض ع ي ف ة وكان الملاهي والابتعاد عن الله وخلو ة المساجد وعدم ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ج ا د ة على الدين بضعف ا ل إ ي م ا ن وبعد الناس عن الشر وبتمزق نسيجهم الاجتماعي يتسلط ا ل أ ع د ا ء وتنهار المجتمعات وتتساقط الحضارات بل وتنتهي ا ل أ ن ظ م ة والحكومات لذلك ينبغي أ ن نرجع إ ل ى ديننا كل واحد منا فيما يليه و أ و ل شيء يليك نفسك احملها على الصلاه في المساجد ولو أ ن كلنا صلوا في المساجد وعظموا ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لنصرنا الله ليس فقط ب أ ن نكون في مساجدنا هذا سيعطينا ق و ة ق و ة في تفكيرنا ق و ة في التخطيط ق و ة في التحليل ق و ة في ج ا د الحلول قوة لما نلقى عدونا نقاتله ويقاتلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لا بد أ ن نرجع إ ل ى ديننا و أ ن نصلح ا ل م ج ت م ع وعلى ا ل ح ك و م ة أ ن تصلح من أ م ر نفسها و أ ن تعلم أ ن ه التنازلات التي قدمتها ل أ م ر ي ك ا في الجنوب لم يحلها من أ م ر ي ك ا في دارفور كنت أ ت و ق ع بعد ر ع ا ي ة أ م ر ي ك ا لمشروع السلام في الجنوب أ ن أ م ر ي ك ا لن تفرد في السودان و أ ن ه ا سوف تقف مع الحكم و ة في ق ض ي ة دارفور فاذا بامريكا تؤججها س المسألة ت ت غ ل هذه و إ م ا لمصالح ا ن ت خ ا ب ي ة إ م ا ل أ س ب ا ب تعرف امريكا ولكن في ا ل ن ه ا ي ة أ ن ا أ ع ر ف الناس يحللوا أ ن ا بعرف ت ح ي ي ل ا ل ق ر آ ن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ولن ترضى عنك اليهود ولا عنك النصارى ترضى مهما تنازلوا محرضوا منهم فعليهم أ ن يصلحوا امرهم مع ربهم و أ ن يتهيئوا ل أ ن يردوا كيد الكائن وعلى الناس أ ن تجتمع كلمتهم في هذه ا ل أ ز م ة ا ل خ ط ر ة كل المسلمين طالما أ ن ه م أ ه ل قبله ة و أ و ل من ينبغي أ ن يكون أ م ا م ن ا في م د ا ف ع ة التدخل ا ل أ ج ن ب ي إ خ و ا ن ن ا في دارفور نريدهم أمامنا يقاتلوا معنا إ ن احتاج الناس إ ل ى قتال التمزق قاتل هو أ ك ث ر شيء أ ض ع ف ن ا أ م ا كفانا تمزقا أ م ا كفى ا ل أ م ة ت ش د ت ا اكثر من ذلك يا إ خ و ا ن إ ل ى يومنا هذا لا توجد م ب ا د ر ة ص ا د ق ة ج ا د يجمع ان ل ا س ق ي قبل أسابيع في ج ا مع ة الناس مؤتمر ع ل إ ل ا م ي ولكن أ ي ض ا يظل كله في طور التنظيف المبادرات كلها يتعامل معها بتشكك يريد يريد يريد يريد يريد يريد وبعدم حسنية. يا إخوان هذه هي الحلول وإن كانت صعبة ولكنها سهلة أن يرجع كل واحد صعبة يرجع دينه مننا فيما حسنية سهلة نفسه كانت أن يا هي يليه إلى هذه كل في、نفسي. و أ ن لا يؤتى الاسلام من قبله كان سيف الدين قطز هل تعرف أ ن هلاكو لما ب د أ الاجتياح من بخارست لم يتوقف إ ل ا في مصر في م ع ر ك ة عين جالوت ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي نصر الله فيها سيف الدين قطز على التتار و ل أ و ل م ر ة يهلك التتار سيف الدين أ خ ذ الجيش من مصر وخرج عام المعسكر ش ه ر ك ا م ل خارج مصر يتجهز سيف الدين قطز في تلك, في, تلك في, في ذلك المعسكر يجوب الجنود في خيمهم ف إ ذ ا وجد أ ق و ا م يصلون الليل جنود يقول من هنا من هذه ا ل خ ي م ة ي أ ت ي النصر ف إ ذ ا دخل خ ي م ة وجد جنود نيام ما يشرب الخمر ما معهم بنات جنود نائمين بس النوم الرب ن ا أ ب ا ح و ه نائمين يقول من هنا ت أ ت ي ا ل ه ز ي م ة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 كان قائدا وحاكما ليس لمصر مصر والشام كان لا تفوته ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد الحاكم ذ ا ت ه يقول لك مشغول عنده وفد جاي وفد أ م ر ي ك ي جاي ولا روسي يقول له لا ا ل ص ل ا ة ق ا م و ا بعد ا ل ص ل ا ة ح ا ك م يكون نجير يقول ل اسمعوا الله الله, الله دائرني يقول له ما بقابل وفد أ ص ل ا وقت الصلوات ما في حاجه اسمها اجتماع ما في حاجه اسمها مهرجان قاعدين يتكلموا و ص ل ا ة المغرب ش غ ا ل ة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 ي ق ر أ ا ل ح ا د ي ث و ي ش ر ح ه ا ل ه لما نجد قتال يقف في الصفر و ق د ا م ا ل ج ن و د والجنود وراه والجنود بتاع الكفار ق د ا م ه يقول ما مر علي يوم إ ل ا و ق ر أ ت في حديث من رسول الله وسمعت شرحه يا ا بن نجا شيخ في الصفر ا ق ر أ الحديث واشرحه يقول والله ما أ خ ل الدرس درس الحديث والله ما أ خ ل و يقول ما ي ق ر أ الحديث ونسوا في شهر سيوف ف ويشرح الحديث ويقول أ ح م د الله أ ن ه لم ي ق ر أ الحديث وشرحه في مثل مقامي هذا غ ر هذا ما في غيري ا جوا ا ل و والشيوخ يشرحوا جوا المساجد يشرحوا والصفوف الانتعام والانتحام ليهم ليهم على صلاح الدين أتطلب صلاح الدين نصره الله、حكذا. صلاح الدين نصر الله فنصره. ونحن الدين نصره نصر أن فنصره لن ينصلح حالنا إلا بصلاح ديننا. ولن يعود إلينا صلاح دين إلا إلينا إلا لن ي أ ت ي صلاح الدين في أمتنا ويبعد الا يوم في أ م ت ن ا ويبعث إ ل ا إ ذ ا صلح ديننا ونساء فلسطين تكحلن ب ا ل أ س ى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا وليمون يعفى يابس في عروقه وهل شجر في ق ب ض ة الظلم يثمر أ ل ا يا صلاح الدين هل لك ع و د ة ف إ ن جيوش الروم ت ن ه ى و ت أ م ر رفاقك في ا ل أ غ و ا ر شدوا سروجهم وجندك في حطينا صلوا وكبروا تناديك من شوق ماذن م ك ة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا ك أ ن ك فاتح على بركات الله ت ر س و وتبحر صلاح الدين خرج من بين دفتي ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن موجود هل صلاح الدين؟ من هل من صلاح الدين, هل من صلاح الدين؟ صلاح الدين تربى في هذه ا ل م د ر س ة ا ل ق ر آ ن موجود من أ ي ن أ ت ى صلاح الدين كان رجلا عاديا ولكنه كان قوي ا ل ص ل ة بالله صلاح الدين كان إ ذ ا حاصر بيت ا ل م ق د س واشتد عليه الكرب يسجد باكيا يقول اللهم انقطعت أ س ب ا ب ا ل أ ر ض ي ة وحيل ا ل ب ش ر ي ة ل ن ص ر ة دينك فما بقي إ ل ا ا ل إ خ ل ا د إ ل ي ك اللهم انصرنا فينصرهم الله ويفتح عليهم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ م ر الدين ليس ب أ م ر هين و إ ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أ م ث ا ل ك م أ س أ ل الله تعالى أ ن يستخلفنا و أ ن ل ا يستبدلنا اللهم ع ن ا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على أ ع د ا ئ ن ا يا رب العالمين اللهم إ ن أ م ر ي ك ا قد طغت وتجبرت اللهم عجز المسلمون عن دفعها اللهم ارنا فيهم ايه اللهم ارنا فيهم آ ي ة يا جبار يا قوي يا عظيم يا منتقم اللهم انتقمنا ل يا رب العالمين اللهم كن للمستضعفين في دارفور من إ خ و ا ن ن ا اللهم كن ل ل أ س ر ا ل م ش ر د ة يا رب العالمين اللهم آ و ه م اللهم اوهم يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين ووحد صفنا و ا ص ر ن ا على من عادانا إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل ا ج ا ب ة جدير يا حنان يا منان إ ن ق ط ع ت أ س ب ا ب ن ا ا ل أ ر ض ي ة ل ن ص ر ة دينك فما بقي إ ل ا ا ل إ خ ل ا د إ ل ي ك والاعتماد عليك وعلى حبلك يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا طرفه عين فنهلك اللهم لا, اللهم, لا ت... اللهم, لا تضي... اللهم لا تضيعنا يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا طرفه عين فنهلك اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم كن ُ لهم يا رب العالمين اللهم صل على ع ن ا يا رب العالمين اللهم كن مستمعاتنا ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م قوي م ج ت م ع ا ت ن اللهم ا ج ر د الشباب إ ل ي كرم ض جميل اللهم جعل الشباب ح الى كرم جميل اللهم ج ت ل ا ل ش ي ا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن اللهم جعل أهل اللغوي و ا ل ض ل ا ل وشباب ا ل منهم في ه د ا ي ة اللهم اراد ا م ج ت م ع ا ت ن ا سوى و ب سودان ن ا تمزيقا اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك به اللهم إ ن الناس يرفعون شكواهم في زماننا إ ل ى مجلس ا ل أ م ن ونحن نرفع الشكوى إ ل ي ك أ ن ت أ ق و ى من أ م ر ي ك ا ومن مجلس ا ل أ م ن ومن ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة اللهم كن على أ ع د ا ئ ن ا يا رب العالمين اللهم ارفع اللهم ع ز دينك و ا ن ص ا ل كتابك وانصر س ن ة نبيك يا رب العالمين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخم ا ل ص ل ا ة